سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب زلنه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له السموات وما في الأرض، وويل الكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، ويبلغونها عوجاً، أولئك في ظلام البعير. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم, وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شطور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 ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن أرض جميع ومن في الأرض جميع فإن الله لغني حميد ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ج كينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفوانهم وقالوا إن كفرنا وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنما لفي شك مما تدعوننا إليه مريد قالت رسولهم في اللّه شمس فاطل السّماوات والأرض يدعوكم ليعفّر لكم من ذنوبكم ويؤخّركم إلى نادل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن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 لا كن بسال إلا بإذن الله وعند الله فلتوكل مؤمن وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وعلنا على ما أديت وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لا نخرج من أرضنا أو لا في النفى ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلكن الظالمين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 وَنَادَىٰ الَّكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوْلِ اللَّهِ جَنِيعًا فَقَالَ الْضُعْفَاءُ فَقَالَ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعْ فَأَلْئَنَّ تُمْ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 فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرثتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم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 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها وفرعها في السماء تأتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب العمل آثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجت الستم فوق من فوق الأرض ما نزام القرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت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 يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضيوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا من رزقنا سرا على من قبل أي أتى يوم لا بيع فيه ولا خلال. Allah الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ما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 لما سألتمو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبدني أصنام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 بيواد غير ذي بي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه تفجعئ بافئده من الناس تهوي اليهم فاجعل افئده من الناس تهوي وارزقهم من السمرات علهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء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 مهطعين مخنعي روسيهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أغفرنا إلى أجل قريب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 وضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدِمَ كُرُهٌ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُمٌ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْفِيَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ قام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرى وتغشى وجوبهم النار ليجذي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ